عيش حالة حبي معك وأخداني وصعب إنها تتكررتني وبعيشها لو أنت بعيد أو قدامي وآخراً الأيام رضي علي أخيراً جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من أسود أيام سبني أسرح فيك شوية وانسى أيام ضاومني نفسي عمري عدي بي وانت بعانيك دول حضني وانا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة أبويا حب الدنيا دي جواك ومعك شايفة حنيك انت هنا معايا بدعي من جوايا تجمعني الايام بيك ربنا يقبل دعايا عيش حالة حب معك واخدان وصعب ان تتكررتني وبعيشها لو انت بعيد او قدامي واخرا اخيرا جه يا حبيبي يوم يبقى يوم وعدة بكرة يجي وتلاقيني نفس احساس المهاردة من هنا ورايا حسنيني لو يعيشها لك بحالها وانا صاب اسنيني في يوم تتعاش يرلي انسان يستهلها وانت هنا معني الأيام بيك ربنا يقبل دعايا عيش حالة حب معك وقتاني صعب إنه تكررتاني وبعيش لو انت بعيت أو قدامي وآخرا الأيام رضي علي أخيرا